الما بيانا يا حبان بدر عنواني عاد إن شاء الله ما تنسانا الما بيانا يا حبان بدر عنواني عاد إن شاء الله ما تنسانا الما بيانا الما بيانا شفتها مع شباب اغرانا جت تنال يالوانا الما بيانا الما قلبي طلباتك خانا توغلي بدائر خانو هالمرينا هالمرينا يا حفان بدر عنوانا عاد شالله ما تنسانه هالمرينا هالمرينا يا حفان بدر عنوانا عاد ما تنسانه هالمرينا هالمرينا هالملكة سن حنانا نحن أصلاً من حيرانو فتساعد في معانا باقي الدنيا ما همّانا المبيانا المبيانا يا حبا بذنروانا عاد إن شاء الله ما تنسانا المبيانا المبيانا يا حبا بذنروانا عاد إن شاء الله ما تنسانا المبيانا المبيانا المربوحات يا جميلة زي الوردة جوا خميرة دورا دقيني لا لكن مالي قلت لي حلو المبيانا المبيانا يا حباي بدل عنوانه عاد إن شاء الله ما تنسانه المبيانا المبيانا يا حباي بدل عنوانه عاد إن شاء الله ما تنسانه المبيانا المبيانا غنيت وكذبت كلامي نار الريدا سكن عظامي. يا زورتي نسي محت كلامي أبقي حنينة رجل سلامي المبيانة يا حبا قدو حيرو هانا عندي ان شاء الله ما تنسانا دي المبيانة هدي المبيانة وندي مبيانة هي المابيانا هدي المبيانة هدي المبيانة Ali Media Center.